بسم الله الرحمن الرحيم يا سمين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون 110. جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذطان فهم مقمحون وجعلنا بين أيديهم سجدا ومن خلفهم سجدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون 112. أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا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 شرٌ مثلنا وما أنزل, وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قال ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما 129. بكم لئي لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون صلى مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسلكم أجرا وهم تدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة أي يرد من الرحمن بضر؟ الله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 بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه بعده من جند من السماء من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به ليستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن نظرون وآية لهم الأرض الميتة أحيينها وأخرجنا منها حبا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من النخيل والعناب وفجرنا فيها من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 117. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من نثله ما يركبون وإن نشأ فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إلَّا كَانُوا عَلَيْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْثِقُ مِنَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَوُوا الَّذِينَ آمَنُوا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 111. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا 121. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم مبين وأن هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا 109. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا لطمسنا على أعينهم الصراط, فاستبقوا الصراط يبصرون ولو نشاء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 طفتين فإذا هو خصيم بين وضرب لنا مثله ونسي خلقه وَلَمَن يُحِي الْعِظَامَ هِيرَمٌ قُلْ يُحِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أول مرة وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جعل لكم مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ اِذَا انْتُمْ فَإِذَا انْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ سبحان الذي بيده ملك